ومن عاقب بهثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار 113. وأن الله سميع بصير 114. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَصَبَّهُ عَلَيْهِ نَبَاتًا فَأَخْرَجَ بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرض وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ أَلَمْ تَرَ أن اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَالْفُلْكُ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الذي 111. أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور 112. لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينادعنك في الأمر وادعوا إلى ربك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 117. وَمَا ليس لهم به علم 118. وما للظالمين من نصير 119. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا يَكَذُّونَ يَسْكُنُونَ بِالَّذِينَ يَسْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ يَأَيُّ أَيُّ 117. وإن الناس ضرب مثل فاستمعوا له 118. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له 119. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه 124. ضعف الطالب والمطلوب 125. ما قدر الله حق قدره 126. إن الله لقوي عزيز 127. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس 128. الله سميع بصير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 وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سم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 فَنَيَ عَمَّ الْمَوْلَى وَنَيَّ عَمَّ